فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هم في شقاق تَعَالَوْا نُنَاجِ نَمَا هُمْ فِي شُكُوك فَأَيُّكُمُ الْكَوْلُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم.